ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون, يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوه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 ممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن ضطر في مخمة غير متجانف لئثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحّل لهم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 يا أيها الذين آمنوا ذكرون نعمة الله عليكم إذ هم قوم أي يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعجل الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى نقيبا وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وعذرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا عنكم سيئاتكم ولا أدخلاكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ولا تزالوا تطلعوا على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 أن تقولوا ما جاء أنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم ذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبئا وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يأت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان داخلون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 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين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 قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين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 من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما, فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا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 يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذرو وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ هُلَاءِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا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 وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجير فيه هدو ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التورات وهدو وموعظة للمتقين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 ولا تتبع اهواءهم واحذرهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم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 وما يتولهم منكم فإنَّه منهم إنَّ اللَّهَ لا يهدي القَومَ الظَّالِمينَ فَتَرَى الَّذينَ في قلوبِهم مرضيٌ يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائره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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ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 من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاهوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم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 إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ الْنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ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 ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبسمة قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذابهم خالدون.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 ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى ذلك بأن منهم قسسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع من ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم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 إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنه استحقا إثم فأخران يقومان مقامهما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا ومعتدين إننا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أي يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين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 قالت تقول الله إن كنتم مؤمنين قالون نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهدين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 قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين